إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الوادود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود في الرعون وثمد؟